بسم الله رحمة الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا إن شاء الله يعني في الأدلة الإجمالية تكلمنا على الأدلة الإجمالية المتفق عليها اللي هي الكتاب والسنة وإجماع واس وتكلمنا عن الأدلة اللي مختلف فيها. وبيننا ان في الأدلة المختلف فيها دي في أشياء مش مختلفة فيها وفي اشياء مختلف فيها واللي في بعض الاخوه بيتصور اشياء من المختلف فيها وفي حقيقه مختلف فيها وبعض الاشياء بعض الاخوه بيتصوروا اللي في حاجات هي مختلف فيها يعني هي مش مختلف فيها وهي في الحقيقه مختلف فيها وكذلك فالادله الايه المختلف فيها اللي هو قول الصحابه والخالد الصحابي مختلف فيه من جهة العلامات، أما من جهة العوالم ومن جهة ربعنا وتديين، مختلف فيه؟ كاين على شارع من قبلنا، وبينا اللي إن حاجات ما فيش خلاف فيها لولا حجة، وفي حاجات ما فيش خلاف فيها مش وفي حاجات في خلاف فيها لولا حجة، وبينا إن اللي في الآخر تبقى قريبة من بعض عشان لو يعني معظم الأشياء. من ناحية الجهة العملية يعني في شرع من قبلنا نجد اللي الأدلة تدل عليها أدلة الشرع نفسها تدل عليه ولكن لو الشرع جاء بحاجة في شريعة من قبلنا ولم ينكرها إنكار شديد يبقى دي شرع لنا في الاستقراء برضي شرع العملية عشان لو أتى بشي بشيء بشيء يعني في شرع من قبلنا لابد أن ينكره إنكار شديد لو هو لا يوافق عليه لا يذكره ذكر المخر لا لا يذكره ذكر اللي مخر لا بد لا ينكره لو ما انكروش يبقى ذا إيه شرع لنا وفي أدلة في الشريعة تدل على الوقت. يعني في أدلة في الشريعة بتاعتنا تدل عليه وده بالاستقراء لكل معي وكل ما, ما ذكر من شرع من قبلنا ولم ينكره الشرع أما إذا انكر الشرع فتلاقيه ينكره انكر شديد زي ما سألت السجود. دي مساله الصور التامثيل في عصر سنة سليمان يعني وغيره ماشي طيب نيجي بقى على مساله الايه الاستحسان دليل الايه الثالث من المختلف فيه اهو دليل ثالث مختلف عليه الاستحسان ودليل الاستحسان دليلنا دليل الاستحسان هو في الحقيقة دليل يعني ايه الاشتراكيه اللي فيه اللي هو مر بمراحل تاريخيه اختلف يعني المراحل التاريخية دي تعريفات الاستحسان فيه اختلفت على حسب المراحل التاريخية وبعدين استقرت على شيء بعد ما استقرت على شيء الشيء ده شبه لا يختلف عليه اللي هو من الادله فلما نعرف تاريخ الاستحسان نلاقي في الأول ظهر أن الإمام أبو حنيفة مثلا استحسن أشياء هذه الأشياء مخلفة لظاهر النصوص في بعض الأحيان ولظاهر أصول الفقه في بعض الأحيان ولكن وما قالش دليلها إيه فجرحنا فيه قالوا الاستحسان قالوا دليلها إيه الاستحسان فلما جم نوقشه ايه اصدقه بالاستحسان فقالوا من في النفس لا يمكن اقامة الدليل عليه ماشي وبعضهم قال ايه دليل ينقضح في ذهن المجتهد يعصر التعبير عنه فلما قالوا كده الإمامة الشفعي كان في هذا الوقت أنقر عليه من قرر شليبا وقال أنتوا كده بالطريقة دي هات ايه هتوصلوا في الآخر اللي ما فيش يعني ايه اللي أنا واحد يعني ايه يخالف الدليل وقال لك أنا بس تحسن طبيعا من الاستحسان ده أنا حاجة بس مش عارف أعبر عنه في الآخر انت بتدخلني فتاها اللي انت مش عارف تعبرلي على ايه على الموضوع فبدأ الحنفية يظهر لهم قوة إيه كلام الإمام الشافعي ما يعرفوش يردوا عليه فلما ما عرفوش يردوا عليه لقوا اللي أبو حنيفة نفسه ما عرفش الاستحسان ما بيقولهم أنا استحسن كذا فابتدو يدوروا على تعريف الاستحسان منضبط محدش يخليهم عليهم وده بقى عصر تاريخي اخر يعني ابتدينا ايه الامام الشافعي مع انكر السنه دي فهمه لقوا وبعدين هم في الاخر مفسروا التفسير الاولاني على مذهب حنفيه او مافسروهوش عارفينوا برده يعني مش المذهب الحنفيه ما قالش قالش تعريف الاستحسان ايه عنده فابتداوا يقولوا ايه يبقى الاستحسان ده بعضهم بقى ابتدى يقول ايه كل دليل في مقابلة القياس الظاهر وبعدين ترك القياس والاخذ بما هو افق للناس ترخ القياس ولا تستخيش نفسك الاول ترخ القياس والاخذ بما وفق للايه للناس تعريف الاولاني خالص اللي هو الغلط اللي قالوا إيه؟ ميل مجرد ميل نفسي لا يمكن القامه الدليل عليه او دليل ينقض في ذهن المستهدف يعصر التعبير عنه <تصفيق> ماشي يا شباب فاول أول, اول في الأول خالص قالوا الاستحسان ده ايه ميل نفسي لا يمكن اقامه دليل عليه أو دليل ينقض في ذهن المستهدي يعصر التعبير عنه اللي موجود في كده بعديها ابتدى إيه, إيه؟ الشافعي قال لهم ده ما ينفعش وده غلط ما مش شافعي ابتدوا يحسوا اللي هم كده بيقولوا كلام مش منضبط اصوليا فابتداوا يلجوا أول كده خدت 800 كيس نفسي، أولي نين، نين، ما جنب كوشير السنين، أيوه نين، مثلا ليش مينه لا؟ بعد كده تدو يلاقوا نفسهم مش منضبطين، فراحوا إيه؟ ابتدوا يلجأوا إلى إيه؟ إلى تعريفات أخرى أقرب للانضباط، منها كل دليل في مقابلة القياس الظاهر أو طرق القياس والأخذ بما هو أفخر الناس، فقوم في التعريفات دي برضو نقيش. كل دليل في مقابلة قياس ظاهر ده تعريف مش منضبط ليه عشان ممكن الدليل ده يكون أضعف من القياس الظاهر وممكن الدليل ده يبقى أقوى من القياس الظاهر يبقى التعريف ده برضه يبقى الاستحسان ده مش دليل يعني ايه ماسك نفسه كده او ترك القياس والاخذ ما موافق للناس ايه دي بقى مسألة الخلاف الكبير بقى في حته الاصح المكلفين ولا مش اصح المكلفين هل ينفع انت ايه تخالف القياس او الايه او الدليل يعني اللي هو الاظهر عندك لمجرد الأوفق للناس ولا لأ وابتدى يدخل نقاشات برضو معهم واختلافات في المسألة باي ماشي فابتدوا برضو يلاقوا ايه اللي الموضوع لم يسلم فابتدوا يلجأوا الى تعريفات اخرى يعني ابتدوا يفكروا بابو حنيفة معه الاستحسن ويجيبوا كلامه تاني هل كلامه تاني ليه كلام كرسي ليه كلام يعني كلامه ده ممكن يحمل على معنى تاني منضبط اكتر فابتدوا يفسروا تفسيرات تانية زي السرخاسي مثلا يقول ايه العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما لم يقدره الشارع يسميه استحسان فدوت مش مخالف شرعا لو انت تعمل بالاجتهاد وغالب الرأي المنضبط يعني في تقدير ما لم يقدره الشارع ماشي أو الدليل الذي يكون عرضاً لقياس الظاهر، بس يضبطه بقى الذي تصدق إليه الأوهام قبل ان عام التأمل فيه. تطويطه موضوعه. وبعدين في الآخر اصطلحوا على الاستحسان المنضبط هو الاست... هو الايه؟ هو التعريف الأخير ذا. وده اللي ممكن فعلًا يحمي كلام اللي ما هو حريف عليه لو صح يعني إيه فاستحسن يعني لو هو اكتاد اكتاد صحيح يحمي الكلام عليه. ف... ففي الآخر التعريف الأخير اللي اصطلحوا عليه هو إيه؟ المنضبط هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل أن نعمل فيه وده اللي إحنا آه لو لو إحنا عرفنا الاستحسان بالتعريف ده يبقى إحنا كده إيه؟ نقول لهم إحنا موافقينكم. ماشي؟ إيه هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس إيه؟ الظاهر. ماشي من الظاهر ده تسبق إليه لأوهان يعني أنت أول ما تفكر تقول هو إيه يقص كده أول القياس مش معنى القياس معنى الأصول أصول الفقه يعني معنى أصول الفقه كلها يعني إيه إيه بعد ما تعمل أدلة أصول الفقه كلها توصل لحاجة لو أنت مركزت الشوية أما لو أنعمت التأمل هتخالف هذا هتخالف هذا القياس الظاهر وإيه وتلاقي دليل أخوى منه أقوى من فبالتالي على التعريف ده على التعريف ده الاستحسان ممكن يبقى سند النص سند نص خاص في مقابلة نص عام وقياس مثلا أو وأدى لتوصل فقه آخر والنص الخاص ده خافل فيأخذ به وممكن يبقى الاستحسان ده استحسان ده سند الضرورة مثلا يبقى الأصل في المسألة اللي هي حرام بس عشان حصل تدار فنستحسن ممكن يبقى الاستحسان ده سنة القياس الخفي يبقى أنا عند القياس الظاهر صار بقياس خفي فعملت أنا بالقياس الخفي لزاني إن القياس الخفي ده أقوى من القياس الظاهر في المسألة دي ممكن يبقى الاستحسان ده سنة ممكن يبقى الاستحسان ده العرف ممكن يبقى أي حاجة من الحاجات دي ماشي وأنا هنادي أنسى على الكلام ده كله الاستحسان كل مشي بمرحل الزين فيرو إيه ويدرس الاستحسان وإيه وما أش فاهم طب اللي ما مش شفه البنك الاستحسان دليل مال الاستحسان ده, ده صح عمل ما مش شفه الاستحسان تاني هو اللي الألواف الأول فهم أصله فايه فمحتاج نفهم الأول اللي عم شفه البنك إيه واللي عمل فايدة كبيرة عشان كانوا على الإيه على التعريف الأول هم لاو اللي ما راح نفهم استحساناته كلها صح أنا هفهمكم الموضوع برضو يعني أنا بس مثلاً تقولوا الفرشة دي هفهمكم بقى إيه إللي اللي ال الحنفية برضو يعملوا كده عشان بعض الناس بيقولوا طب إزاي الحنفية يقولوا كده هقولك إزاي يقولوا كده إيه إزاي يقولوا من النفسي يعني إين من النفسي يعني وهو برضو كلام مش بعيد وممكن لو أنتوا لقائتو لو أنتوا بصتو للشخص سامع تلاقي في حاجات كتيرة بيقول بالكلام ده بس إزاي هفهمول يعني مثال مثلا كان مثلا في درس من الدروس الإيه الشيخ محمد يسري واخد بوجوب بإيه الوالد يجب اللي هو يساوي ما بين الاخر ماشي وهم احياء وده على رأي الحنابلة واجب يجب عليه و... علي زاجب وعلى رأي الجمهور لا يجب ماشي؟ فهو عنده يجب والدليل على كده الحديث اللي هو ايه اشهد على هذه القسمة غيري لما حب يهدي لابنه هدية وما هداش للباقي فاشهد على هذه القسمة فجنت أنا سألته وأنا كنت عارف أديلة الجمهور وكنت وقتها مقتنع بأديلة الجمهور أكتر الجمهور ستدلب أفعال للصحاوة ما ايه ما سووش فيها من هما وبطر وعنا وحنا في يعني فروح نسألته سوائل يكتلو افرد دلوقتي واحد فاسق واحد عنده ولدين ولد فاسق ولد صالح وهو عنده حاجة هو عارف لو, لو ادهر الصالح ده هينفقها في الخير ولو ادهر الفاسق ده يعني لو عايز يساوي فهيدي للصالح زي الفاسق الفاسق ده ينفقها للشر ففي الحالة دي يعمل إيه؟ فالشيخ محمد يسري من ناحية الإيه يعني هو مش عارف يرد كأيه مذهب حنابلة. فاا دي بقى يودي لمفتي من المفتيين اللي بيفتوب القراء جمهور ويروح يأخذ الكلام منه. فهو الشيخ محمد يوسف مش عارف يستدل يعني هو مش بس الاستحسان بيقول يعني الكلام كده بيقول انت مش هتدي الفلوس للفاسق وتروح ايه وتروح تدي الفلوس للفاسق وبعدين الواحد اتفقى في غلط صح ولا غلط اه اللهم حليفهم كلهم كده بيقول لهم استحسن وكذا ما هو يبص الاستحسان يلاقي يعني هيروح يدي الفلوس للفاسق الفاسق ده راح ينفق في الحرام ما هو ينفعش <تصفيق> كلام كده ظاهره من نفسي صح؟ لا لكن انت لما تيجي تفكر اللي الكلام ده انت ممكن ما تيجي تفكر فيه ترقيله أدلة من الشرع يعنيش مش من النفس ولا حاجة هو الشرع بيقول بردو بأدلة قد تكون خفية شوية مش هي الدليل الظاهر اللي ما ينفعش تروح تدي للفسق الفلوس للصرفة في الحرام فتعرض أدلة بقى هنا ما انت عندك أدلة بتقوله ما ينفعش تدي الفلوس للفسخ للصرفة في الحرام فتعرض ده مع دليل اللي انت لازم تساوي فتقدم دليل إيه؟ هما في الأول ما قالوا المين النفسي هما مش قصدهم المين النفسي الخربان. هما قصدهم المين النفسي برضهم مديد. اللي هو في الآخر أصلح للمكلفين وأوفق للشرع. بس ما جم الشفعية انكروا عليهم انكار جامد وعند الإمام الشافعي برضه حق. اللي انت كده هتفتح الباب للإيه؟ اللي بيحصل دلوقتي عن الأزهرة كل شو قادي يحلل لك الحلال للحرقة يعني يقادي يسهل لك الموضوع لك المين النفسي ما مش هنخلص. فبدأ يلقاو إيه ال الثاني والتعريف الثاني برضو اللي هو الأخير اللي إحنا نلف الآخر ده لإنه موافق لكلام اللي إحنا فيه برضو اللي كلام أبو حنيف يعني ما يجوا جابوا أمثلة أبو حنيف وكلها في الاستحسانات اللي فاتت لقوها ينفع برضو يعني ينفع يعني كانوا بالتعريف الأول وينفع برضو عارفون بالتعريف الأخير اللي هو المنضبط اللي ما خلي عليه حد. إن هو كان هيفتح باب بعد كده. لو واحد مش ضابط. تلاقي بقى على الايه على برده كلام الميل النفسي ده ممكن تلاقي حاجات كتير يعني تلاقي مثلا الشيخ اسامه مثلا في موضوع هو مش عارف يرجع في فيه من جهه الدليل فيكتفي باصلح المكلفين مش ده باصلح المكلفين لما افتا كده هو الميل النفسي ده بس انت في الاخر وما تيجي تفكر صح تلاقي ان ممكن تلقي دليل لو انت جمعت الادله لو ظبطت الدنيا وكذا وكذا في الماضي في الموضوع الاستحساني اللي هو الميل النفسي ده هل نرميه خالص الناس دعوه ولا هو يعتبر فخلينا على التعريف القديم التعريف القديم ده يترني لا نعمل به طبعا عمل به ناس من الحنفية زمان وبعض الملكية برضو ورد عنهم يعني نوقع على مالك وتنميزه الأغزب الاستحسان حتى قال مالك الاستحسان تسعة وعشر العلم طب أصدر مام مالك أنهي استحسان مسألة عايزة ضبط المصطلح بتاعه وقتها واحنا ضبطين كلام الحنفية والشفعية والخلاف ما بينهم والكنقات اللي حصلت ما بينهم بس الإمام مالك لما قال كلمة الاستحسان تسعة عشر العلم قالها قبل ما الإمام الشافعي يعد يرد ويتخانع عشان الإمام مالكا في الأول فاهمين قصدي؟ عايزن عايز الصلاح ويعني أنا ضابط الصلاح الحنفية في الأول وبعدين العصر بتاع الشفيعية وما انكروا عليهم وبعدين رجعوا حمتنا على التعريف دوت وبعدين وصلهم التعريف الأخير اللي ما حدش بيختلف دلوقتي. حتى الشفيعية ما تختلفش عليه ولكن هيختلفوا إيه يقولوا ده مش دليل كتعرض أدلة مش, مش نحطهاش دليل إجمالي بقى بتعارض أدلة ما جلعب الإيه بقصة الاستحسان مفهوم؟ فالتعريف الأخير بتاعه ما حدش يختلف عليه لو كان الدليل ده أقوى من دليل الإيه اللي هو الظاهر الأولاني هل نقصدي؟ فدي التاريخ.. بتا... طب التعريف الأولاني ده التعريف الأولاني ده إتريني مرهوش اعتبار ولا ليه اعتبار اللي هو دليل يعني ينقضح في ذهن المشتهد ليحسن التعبير عنه أو يحصل التعبير عنه أو اللي هو ميل في النفس اللي هو إيه؟ ميل نفسي لا يمكن يقوم بالدليل عليه هل ده يعتبر ولا ما يعتبرش؟ <تصفيق> هنقول بقى اللي اللي لما نيجي بقى نخش في العملي فعلا هو حنافية كانوا فعلا مركزين في العمل اشباك يخش في العملي اتلاقي فعلا لو انت استرسلت مع البليل من غير نظر لمخصد الشريعة والأوفق للناس ومصالح المكلفين والايه اللي هما بيقولوا عليها الاستحسان قصدي الحنفيه بالاستحسان في الضبط يعني بس طلعت في عندي دليل نصري لو انت عملت كده ممكن بالاستدلال ده تبعد ودي تلاقيها جامده قوي في مين في الظاهريه بص كده على ادله الظاهريه او بعض اراء الظاهريه وعليهم برده بعديهم بعض السلفيين المحدثين زي الشيخ الالباني مثلا تجد اللي ليهم استدلالات لما تيجي تبصرها كده وانت فاهمك أصول الفقه ومقصد الشريعة وتحس اللي الموضوع ايه بعد من حاجات ظهرة قوي زي مسألة ايه مسألة انما يفتو اللي انهلم صمعا يبالى في الباقي الراكد فقال لك يبقى انت ممكن انت ايه الماء ده فلو انت بلت مش عارف في إناء والإناء ده مش عارف عملته في إيه فهي مالا يجوز, يجوز إيه؟ ما هو في الاخر دي البل بتاع ده والبل بتاع ده فدي طبعا واضح بطلان هذا ماشي وفي حاجات واضحة للعلماء مش واضحة للإخوة مثل مثلا إما إيه بيست عدد كثيرة في الظاهرية يعني بس إيه خلينا مثلا في فتاوى دلوقتي الوقت مثلا كلام الشيخ الألباني مثلا إيه لا أعتكاف إلا بساس المساجد مثلا الاستدلال بهذا الدليل مثلا ما علي ما ينفعش أعتكاف إلا بساس المساجد المساجد للأمة قاطبطا اعتكفت في كل إد ولم ينكر أحد من السلف ولا الخلف وبعدين ع... جي الشيخ أبني عنكر أما ده كلام كلام مش منضبط حتى مش عارفة دل... أستدل عليه بس ده كلام ما يعقلش للأمة كلها ماشي غلط بعدين دلوقتي رأيه كذا فما يجي مثلا يقول الأفتر من 11 رقع بيدعم. إن الدليل اه واحد ما يبصش للأصول الفخ خالص هيلقي كلام الشيخ الألباني اه يعني مرصصا ما ذا بوش من 11 رقع انا احسا الله فالإيه بدعم لكن المتيكي تنظر طبعا سيدنا عمر خليها عشرين ومحدش من الصحابة أنكر وبعدين سيد عمر بن عبدالعزيز 36 ومحدش من العلماء أنكر وبعدين تحس بالكلام كده مش ماشي مش راكل حتى لو انت مش عارف الأدلة طيب هل الحاجات اللي ممكن نكون مش عارفين الأدلة بس أحاسيس دي يعني هنعمل بها ايه دي هنقول الحاجات دي مش أدلة يعني ما ينفعش تبقى دليل ده ده, ده المخطر عندي يعني ماشي واظن الشيخ اسامه كده بس انا يعني مش قادر ايه اوصل للشيخ اسامه قوي بصراحه عشان ما نضحكش عليك ده. بس بعد مناقشات كثيره مع مشايخ كثيره يعني المخطر عندي ان ده ما ينفعش يبقى دليل الميل النفسي ده ما ينفعش ولكن الميل النفسي ده حاجه تخليك تراجع الدليل خمسين مرة يعني انت حاسساً الموضوع ده مش راكب مريش تقول الدليل كده فلا انت تراجع نفسك خمسين مرة وتشوف قدلة المخالفين واللي قالوا بال بالغير الكلام ده وكذا وكذا وتراجع نفسك كتير عشان الأصل النصوص الشرع ما ينفعش تخالف ده أفق للناس ولا ينفع تخالف المصالح المكلفين ولا تخالف فاهمين قصدي؟ اللي, اللي انت شايف اللي هو مش طبيعتي الدين دي ده القصف حاجة من اثنين يا إما انت شايف غلط وانت رأيك ده في إشكالية في حاجة غلط في رأيك انت مش مدركها في فهمك للشرع يعني انت متصور اللي ده خلاف القياس أو خلاف الأصلح المكلفين أو خلاف وهو في الحقيقة يوافق الأصلحة مخالفته الشيخ البالغ. ماشي؟ وده حصل في بعض الحاجات اللي السلف نفسهم خلفوا فيها الدليل. وبعدين تبين في الآخر اللي الدليل هو الأصح. زي إيه؟ زي مسألة مثلا مخالفة الإمام مالك لمسألة خيار المجلس. وخيار المجلس لا هو الأوفق هو الأصلح وهو كذب. مفهوم معنا؟ زي مخالفة الحنفية لبعض الأشياء أو يعني اللي ظنوهم اللي ده خلاف إيه القياس أو الأصلح أو الأوفاق وفي الآخر لا أول في الآخر اللي الأصلح هو كذب مفهوم المعنى؟ ففي كلام ممكن انت يكون تصورك للأصلح غلط تصورك للأوفاق غلط وممكن يكون انت استدلالك هو اللي غلط زي الأمثال بتاعت الشيخ الألباني نحن في الآخر جبنا بالأدلة اللي كلام الشيخ الألباني هو اللي غلط والراجح هو اللي ينفع تزود عن حدوص الفاقعة والراجح هو اللي ينفع تحتكف في, في المساجد والراجح هو كذا فعلشان كده مراعاة او اعتبار الاستحسان اللي هو حتى بالتعريف الاولاني اعتباره نفسه مطلوب ولكن مش اعتباره اللي انت تتفز بريده يعني انت تعتمد عليه وتكمل عليه لا اعتباره منها تتراجع نفسك كمكتهد أكيد. في حاجة غلط في حاجة مش مزبوطة يأما أنا تصوري لمخصة السريعة غلط أو تصوري للأصلاح مكلفين غلط أو تصوري للده أصح غلط يا يأما تصوري للدليل غلط واستقلالي ماشي غلط في حاجة من الاثنين غلط فتقعد تراجع نفسك خمسين مرة لغاية ما توصل أنهي الغلط فاهمين قصدي ايه ولا مش فاهمين؟ ده للمجتهد ده للايه؟ للمكتاب. الشيخ اسامة بقى بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الكلام. بس هو بيقول انا مش مكتاب. هو بيقول ايه؟ انا مش مكتاب. فاحيانا تأتي لي اشياء الاشياء دي ده علماء استدلوا كده وعلماء استدلوا كده. فانا شايف الاصلح المكلفين واحد منهم. فبفت بي عشان ده كلام علماء. وطبعا ما أنا مش مكتاب فمش عارب أفصل ما بين الاثنين فأخذ الأسلح المكلفين من أقوال العلماء طب لو لقيت الأسلح للمكلفين في ظني أنا مخالف لكل العلماء ما أخدش بيه وأخد بالكلام كل العلماء عشان كده مثلا تلاقي في مسائل زي مس المصحف يشيكوا سمعهم من المكلفين للمكلفين إن إننا ننفع عن أقوال المصحف عشان نقرأ قرآن والإخوة مش تقرأ قرآن يقول لك لا ده إيه أقلاف علماء ولكن عشان بعض العلماء أجاز في مسألة الحافظ مش اللي بيقرأ فأيه فأنا أنا أخذ بالرأي لكن يشوفوا سمع عند, الميجي عند الميجي ما يجي عند ما يجي بقى كل العلماء يخلفوا يعني هاي يخلف كل العلماء لما يظن الأصل المكلفين يوقفون لا ما ينفعش فهمين المعنى ولا مش فهمين ذرائي الشيخ زين ولكن الرأي ده لو واحد مجتهد وصل لقتادة يعمل بي لا ما يعيش لو واحد مجتهد هيعمل ايه بقى يا عم انا ناقصت قال لي ماشي احنا مش مبتدئين فعشان كده طب لو واحد مبتدئ يعمل ايه وصل لدرجه الكده يعمل ايه ها هيراعي الاصلح المكلفين وهيراعي الاوفق للناس وهيراعي نصوص الشريعة ماشي بس ما ينفعش يتخذ هذالين مجرد هو يراجع حادثة تاني يعني هي يقعد يراجع يراجع يراجع لغاية ما يوصل لحدا من اتنين إما ال اللي هو ضم أصلح المكلفين ده هو في الحياة مش أصلح المكلفين والدليل هو اللي صح يا إما استدلاله كان غلط وفي دليل تاني يوافق الأصلح المكلفين اللي هو ما كانش إيه اللي هو كان مستغرب من الدليل اللي هو إيه اللي هو مختلف أصلح المخالفين ودوت في الآخر هيوصلوا لإيه لحاله فاهمين قصدي طب ما وصلش ما وصلش في الحاله دي والله في الحاله دي والله أعلم الأفضل له ألا طب هو او الافضل له الا يفتی او هيبقى في الحاله بقى بتاعت اللي هو هياخد هو ده مش عارف فهيقلد ما هو يظن اصلح المكلفين من أقوال العلماء أما لو اللي شافوا أصحا المكلفين ده ما فيش حد معه ما قلبي يبقى هو خالف ما يظنوا أصحا المكلفين وما يأخذ بعيب أحد قولا بالكلام العلمي فهمين معنا؟ يبقى يعمل زي ما الشيخ هذا يقول فهمين أصلي أنا مش فهمين؟ تبقى عملوا نفسه وعملوا نفسه هيشوف لو في خلاف بين العلماء فيأخذ بقول أحد العلماء في ما يظنوا أصحا المكلفين لو ما هو عنده عنده حب الاستدلال بيقول كذا والاصح المكلفين بيقول كذا صح؟ فهو دلوقتي خلاص مش عارف يوصل في هيعمل ايه هيقلد فعلى راي الشيخ محمد يسري لما يقلد يقلد بالاستدلال وعلى راي الشيخ زي لما يقلد يقلد, يقلد بالاصول المختلفه والله ما في خلاف بين العلماء خالص المساله يعني مسألة اش팔يه يعني كان فهم قصدي ولا لا بس الحاجه دي هو مش عارف يوصل خلاص هو واقف كده القلد طب افرض المكلفين ده مخالف لكلام كل العلماء يبقى الواحد ياخد كلام كل العلماء إيه؟ هو مش مش افضل من العلماء ولو اللي يظن دليل ده مخالف لكلام العلماء. كل العلماء وكل علماء ماشيين على الاصح المكلفين يبقى يمشي على كلام العلماء لو ما وافق المكلفين فاهمين فاهمين كده الضوابط في الموضوع إيه؟ <تصفيق> اتري يا بره انت يا عم انت بتقول ايه <تصفيق> يا قصه اللي غيرك يعني الموضوع كبير هو انت دلوقتي بنعرف الاستحسان بالتعريف الاولاني أما بالتعريف الثاني خلاص ايه اه مش اشكال احنا نعرفه بالتعريف الاولاني وهو في الحقيقة بقى التعريف الاولاني بيوصل للتعريف الأخير يعني ايه هو المنضبط صح هو ايه اللي انت في الأول جيب ذهنك حاجة أو ظنية للأصلح للمكلفين حاجة أو ظنية الأوفق للناس حاجة والحاجة دي مخالفة للدليل الظاهر فعملت إيه؟ فعادت تراجع نفسك تراجع نفسك وتراجع نفسك لغاية ما لقيت لها دليل خفي الدليل الخفي ده أخوى من الدليل الظاهر هو ده التعريف الثاني ماشي؟ فالميل النفسي المجرد ده هو اللي هيوصل للايه؟ للاستحسان الصحيح اللي هو التعريف التالي هو ده اللي العلماء قالوا اللي ده يجوز هو ده اللي احنا مش مختلفين فيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> غلب الدليل الظاهر عشان غلب الدليل الظاهر لا عشان ايه عشان هو اللي موافق لل لا هو الاصل اللي انت بتقعد تبص بص بص دوقات ما تلاقي يعني توصل لدليل الدليل ده اقوى من الدليل الظاهر اللي هو الاولي اللي انت ممكن كده في اول الامر كده تتاقت به فمصدي ولكن السبب اللي وصلك للدليل ده ايه اللي انت في الاخر لقيت مساءة السعب مساءة الاستسان دي مش حاجة كده يا هبل لا يا زي ما لكم القصة اللي قلتها الشيخ محمد نصر دي اللي انا سألته فقال لي اه في الحالة دي كذا الولد الاب هيدي للفاسق قالك فهو حاسس اللي في المسألة دي رأي الجمهور اوفق فهو قصدي عشان كده قال ايه خلاص إيه في الحاله دي انا على مذهب الحنابلة مش هينفع اقول له يجوز فروح اسال الشيخ ثاني ان هم راي الجمهور ممكن يبقى الحنابلة ينفع بس هو المقتاد وقتها مش عارف يصليها فبيعمل ايه لو هيبقى مذهب الحنابلة يستحل لو على راي تاني بقى هيعمل ايه اه يبقى يدور ويشوف طب افرض هو مش عارف يشوف ولا عارف يوصل يقول لك خد ميزهب تاني عشان هو مش مش قادر يدرك الايه الضابط في المسألة فاهمين قصدي ماشي تاريخ القياسات ده في حاجات كتير ممكن اديكم امثله عليه تحيركم شوية يعني في امثله عليه تحير يعني هديكم مثال مساله مسألة تضمين الصمامات مسألة تضمين الصمامات مسألة تضمين الصمامات دي وقت ما ظهرت كان غريبه <تصفيق> ايه بتتطلع عليه ده ماشي يعني ايه هادي كانت ايه دي بقى اللي احنا كنا نخلص الدفخه حتى لو يعني لحسن أصوله القاعدة الفقهية ستجد كلها دخلة في, في معاملاته السياسة الشرعية والمعاملات الدولية أكثر منها, منها مع عبادات اللي هي مسألة اللي دلوقتي لو أنا هدي مثلا هدوم لمكواكي ماشي؟ الهدوم دي ما الذهاب في الشرع هو ايه؟ الصانع ده أو الأجير ده لو فرّط يضمن ده ما فرّطش ما يضمن ده الأصل ده القياس فجي في عصر زينا عليه أفتأ بتضمين الصناع إيه تضمين الصناع؟ يعني لو اللي انت تدكت له الحاجة دي قالك ده باسط يضمن لأ ما هو انت لو أثبتت اللي هو يعني هو إيه على الرأي الأولاني على الرأي الأولاني هو القياس الظاهر يعني اللي هو إيه؟ اللي هو لو قال لك دي ضاعت يبقى أنت لازم تثبت اللي هو فرّط على رأي الإمام, سي... سي... الإمام علي إيه؟ لا! اللي هو لازم يثبت اللي هو ما فرّطش آه تفرق ما تفرق في القضاء ما هو القضاء كله هي... يعني من ناحية العملي بقى هو ده صح ال... إيه الشغل صح ما هو اللي هيحصل في آخر لك أنا ما فرّطش إثبت بقى مش هتطعب تثبت عشان أنت مدهالو أنا تثبتها إزاي دي؟ فمظم؟ طب ايه اللي خلى الامام علي يقفتي بذلك؟ قعدوا بقى روما يشوفوا وامام علي قفتة بذلك على اساس يعني فتوا الصحابة جابت يعني الكلام ده جابوا منين ما هو في الارب فهو ده اللي, بقى اللي انت ممكن ايه الحنف يسموني الاستحسان امام زيال علي استحسن ما هو عمل استحسن هو في الاخر هنسيب الناس يعني تسرق الناس ما هو بالعقل كده هتسيب الناس تسرق الناس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 بينادي ب اللي احنا اموال الناس ما تضحش هدر فوجدنا في ظروف معينة في اوقات معينة اللي حال الناس اختلف على الحال بتاع الاصل وهو للناس فساد حال الناس يعني فعشان يبقى يجوز للقاضي اللي هو يحط قانون او حاجة تضمن عدم الفساد ده فلقينا اللي الصناع سهل لو في حاجة غريبة ان هو يثبت اللي هو, هو ما فرضش يقول لك ايه ناس سرقت الايه المكان فسهل يثبت ان ناس سرقت المكان الباب اتفتح والناس شافت وحصل مش عارف حريق حصل في المصنع. أو حريق حصل في في المتاه فسهل أما العكس ما يعرفش يثبت فراح قال لك الدليل المستحيل ده بعد التدوير الجامد في المساله لكن في الأول كده استحسان يعني اللي هو يعني في الأول كده مش ماشي هي فالاستحسان ده مش تخريف. يعني لو انت ضبطته طبعا لكن انت لو فتحته بقى على طول الازهر دلوقتي هتبقى تخريف. بس انا بتكلم دلوقتي لو احنا بنتكلم في مساله واحد فعلا عايز يوصل لحكم شرعي مفهوم معانا مش واحد عايز يستغل الدين عشان في الاخر يخرب أو يضحك على الناس بيه انا بتكلم على واحد عايز يوصل فتلاقي الاستحسان اه في حاجات في يعني, يعني ايه مر... يعني إيه بس الصح ايه بقى عشان لو احنا فتحنا التعريف الاولاني ده وسبناه هنوصل في الاخر اللي هيحصل ايه تساهل وتسيق وكذا وكذا وكذا فالصح التعريف التاني ولكن التعريف الاولاني بيوصل التعريف التاني انت في الاول انت كمفتي مخصد الشريعة والاصلح المكلفين مش دي ديه فتدور تدور تدور لغات ما تجيب دليل منضبط اصوليا يكون اقوى من دليل الظاهر الاولاني بس ولكن انت بسط لكلام شيخ الإسلام في في الحاجات اللي خارج بها ومروه العلانات وبعدين تلاقي الكلام من شيخ الإسلام ده ليه الأقوى الظاهر والله أعلم هو خلالك شيخ الإسلام فتاويه كلها في المشاكل فتاوي شيخ الإسلام كلها في كل أبواب الدين بس احنا التكلم في الفقه دلوقتي في المشاكل المشاكل ايه؟ إن انت تبص تلاقي الجمهورية عاما ديوه كلام تيجي تحطه على العصر تلاقي ما يوشيش فتجي تفكر تلاقي شيخ الإسلام آه هو لا الكلام ده مش ماشي مش ماشي على الواقع اللي هو عايشه عشان واقع ورايب من واقعنا ده مات فلوقت بقى يشوف الأدلة وشوف الأدلة شو يجي يبص هو يجيب لك بقى أدلة تنكدتش عارف تكتشفها قبليه العلماء يعني ما طنوش متبهين ليه قبليه ويلاقي الأدلة دي في الآخر آه ده أقوى من كذا فيخالف رأي الجمهور بعدين تيجي في الآخر تلاقي كلام شيخ لو بالضابط بتاع التعريف ده. ماشي فقلنا اللي في الأول كان التعريف اللي هو طبعاً أول من قال الاستحسان هو إمام بحنيفة ولكنه لم يعرفه لكنه لم إيه؟ يعرفه فتلاميذوا ابتدوا يحاولوا يوصلوا بالتعريف فقالوا تعريف هذا التعريف الإمام الشافئ أنكره كره أنكر شديد وقال التعريف ده يقول إلى مغبطة في الشريعة وعدم ضبط الشريعة وكذا وكذا وكذا يدي كلام كبير في ابطال هذا التعريف فلما لم يستطيعوا أن يردوا على الإمام الشافعي بدأوا يقولوا احنا نقصد بالاستحسان حاجة تانية الحاجة التانية دي برضو ما نضبطتش قوي بدأ فأحقسل في الآخر التعريف التعريف دوت لو الإمام الشافعي كان موجود كان هيافق عليه مش هيافق بس كان قلو بقى بعد من الإمام الشافعي يوفي ده اول مسألة وبعدين تكلمنا على اللي إيه اللي التعريف الاولاني ده هو مش دليل ولكنه هو ده البداية اللي بيها المجتهد بيبتدي ما ياخدش بالقياس الظاهر او بالإيه بالحاجة الأولية ويبتدي يفكر ويبحث في أدلة لغاية ما يوصل لايه؟ للاستحسان اللي هو بالتعريف الاخير وده من الناحية العمليا ماشي فلو قرأنا كلام هنا يقول ايه تمهيد ظهرت كلمة الاستحسان بكثرة على لسان الامام ابي حنيث وهو في الغالب يذكرها في مقابلة القياس فيقول القياس كذا ولكن الاستحسان كذا، ويرجح بالاستحسان ماشي والقياس عنده مش معناه القياس الاصولي اللي احنا عارفينه، لا معناه اصول الفقه كلها مدلة اصول الفقه يعني وقال يعني الراجح يعني بالأدلة بس الأدلة المفهاش نص صريح ماشي فقال محمد بن الحسن كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه حتى إذا قال استحسن لم يلحقه أحد منهم لم يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان من مسائل لا مش أصدوم بيكذا بني أصدوم بأصول الفقه أدلة أصول الفقه قياس في زمان في, ك... في في في في كلام علماء زمان نقصدون بأدلة أصول الفقه دلوقتي اللي هو الرأي يعني اللي هو كانوا بيقول عليه الرأي برده بس الرأي اللي هو المنضبط هو والرأي المبني على الأدلة بس إيه مش الأدلة الصريحة تمام ونأخذ على الإمام مالك وتلاميذه الأخضب بالاستحسان حتى قال مالك الاستحسان وتسعة عشر العلم. ده كلام الإمام الشاطبي في الموافقات ومع ذلك فلم نجد عند أولئك الأئمة تعريفاً لاستحسان. لأن الإمام الشاطبي قال في الموفقات اللي هو عنده الاستحسان ده اللي هو مقصد السريع يعني. يعني هو فسر كلام امام مالك بالاستحسان اللي هو مقاصد الشريعة وتم مفاهاته هو ايه الاصل في الايه في مقاصد الشريعه هو الاصل في كتاب والمفاهات اللي هو باب مقاصد الشريعة اللي هو متفرع عن اصول الفقه فكان بيعضد يعني اللي ايه ان مقاصد الشريعه واتخاذ مقاصد الشريعة دليل من كلام السلف الصالح القدامه مش حاجة جديدة بالإيه بيستدل بيها العلماء اللي فهميني معناه مع ذلك فلمنزل عند أولئك الأئمة تعريفاً لاستحسان اللي هم الإمام مالك والإمام روحني أخذوا الاستحسان ومعروفوش الاستحسان ولذلك أنكره الإمام الشافعي أشد الإنكار أنكر إيه بقى ما أنكرش الاستحسان اللي هم استحسنوه أنكر تعريف تلاميذ الحنفية للاستحسان بالتعريف الأول اللي احنا قلناه. وقال من استحسن فقد شرع يعني اللي يقول ايه أنا عندي ميل نفسي بيقول كذا ده تشريع والتشريع ده لا يكون إلا بدليل وقلف كتاب ابطال الاستحسان وبين فيه انحصار الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأن من قال بالاستحسان فقد جعل عقله مشرعا فهو أنكر على الايه على معنى الاستحسان بمعنى اللي هو إيه الحاجة اللي بالعقل من غير دليل أو الحاجة اللي بالرأي من غير دليل أو الميل النفسي اللي من غير دليل وكذلك فعل داود الظاهري فأنقى الاستحسان كما أنكر القياس أما الإمام أحمد فهو يعتمد على السنة والأثر ولا يلجأ إلى القياس إلا عند عذام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة فالأصل في مذهب الإمام أحمد الأدلة عند الكتاب والسنة والإجماع وإيه ورابع حاجة أقوال الصحابة فإن لم يجد في هذه الأربعة شيئاً أخذ بالإيه؟ بالقياس ولكن الأصوليين من أتباع الإمام أحمد ذكروا أنه يحتاج بالاستحسان نص على ذلك ابن قدامة وصفي الدين البغدادي وغليمه يعني ما بقى لقاله الإمام أحمد يحتاج بالاستحسان؟ قالوا الكلام بعد خلاص إن الاستحسان بقى هو التعريف اللي في الآخر قالوا على التعريف اللي في الاخر امام احمد يحتج يعني على التعريف ده امام احمد لا يخالف ذلك ولكن ما كانش يعني امام احمد ما تكلمش على الاستحسان اللي هو يعني ما كانش موافق للاستحسان اللي هو ابطال الشافعي لا مش هو اللي ايه ولكن هم بيتكلموا ان قالوا ان امام للاستحسان من الاستحسان اللي على التعريف الايه الاخير ولما الإمام الشفعي إبطال الاستحساني والرساله أكتب الرسالة يعني في الأصول وغيرهما من كتبه اضطر علماء الحلفية للدفاع عن إمامهم فلم يبحثوا عن أدلة تؤيد الاستحسان الذي أنكره الشفاعي دروشي لأوا أدلة تؤيد الاستحسان الذي أنكره الشفاعي وإنما لجأوا إلى تفسير الاستحسان الذي عامل به إمامهم بما لا يجعله مجرد ميل نفسي لا يمكن إقامة دليل عليه أو دليل دليل ينقبح في دين المجتهد دي يعصر التعبير عنه هذا اللي كانت كما يفسروا بذلك بعضهم هذا اللي كانت في الأول ذلك كانت فسر إيه في الأول فبتدوا بقى يعني إيه يفسروا تفسير تاني مختلف عن التفسير الأولان عشان لقومهم مش منضبط ولهذا عرف الحنفية والاستحسان لأنه كل دليل في مقابلة القياس الظاهر أو أنه ترك القياس والأخذ بما هو أوفق المرسل ودي المرحله الثانيه في تعريف الايه الاستحسان ولكن حتى المرحلة الثانيه دي ايه كثير من العلماء قالوا ان تعريف مش منضبط مش ضابط يعني مش منضبط مش جامع مانع يجعل الاستحسان دليل أو يقبل يعني الاستحسان بيه فيبقى في اوقات نقبله فيه وفي اوقات ما نقبلوش فيه فابتدى الايه الايه الحنفية يضطروا اللي هم يحطوا تعريف اضبط شويه وده التعريف الايه ان هم مشوا عليه بقى اللي هو تعريف السرخسي وجعله السرخسي في اصوله نوعين رئيسيين هم العمل بالاجتهاد وغالب الراي في تقدير ما يقدره الشرع الشارع يعني كان نفقه والمتعدى اول واحد ودلل الصلاح عليه بعد كده بالايه يعني سموس اسم مجال الاستحسان عشان دا ما ما في الاستحسان لما نتكلم فيه يعني اللي أنت تجتهد في تقدير ما لم يقدره الشرع يعني الشرع يقول اللي في نفقة فأنت تجتهد في تقدير النفقه دي تبقيه الشرع يقول اللي في اللي في حاجة اسمها متعة فأنت تكتئب في تقدير المتعة دي, دي بقى مقدرها الدية المجل الاستحسان ده داء الإيه يعني نقول بقى يا إما الإجتهاد والإجتهاد ده في المسائل دي إما عرف، إما على حسب مقصد الشريعة، يعني هو الإجتهاد في المسألة دي معظمه بيبقى عرف أو بيبقى مقصد الشريعة، ماشي؟ فهمينه ولا؟ وفي الأغلب بيبقى عرف، فده ممكن يتحط في باب الإيه في باب العرف أو في دليل العرف. طب الثاني بقى هو ده الإيه؟ هو ده اللي بقى الاستحسان. في التعريف الأخير بتاعه اللي هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه وبعد عام التأمل فيه حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة وهو ده التعريف اللي اعتمدوا بعد كده العلماء وهو بقى التعريف الاستحسان وده اللي علي معظم عليه معظم العلماء يعني بيوفقوا عليه معظم عالم بيوفقوا ومما ذكروه في تعريف الاستحسان وأنواعه ومثلته يتبين وأنه ليس بدليل مستقل ابتدى بقى دائما الخلاف الأولاني في الاستحسان مبني على تعريفه واللي فيه تعريفات لي أو موافقين العلماء ليها وفي تعريفات لي العلماء مش موافقين ليه الخلاف الثاني بقى في مسألة الاستحسان هل هو دليل إجمالي من أدلة الشرق ولا مش دليل إجمالي سؤالنا كده أو كده ففي التعريف الأخير، نحن احنا متفقين عليه بس ممكن نقول ده مش دليل اجماعي مش دليل ايه اجماعي فبعضهم ايه قال أنه ليس بدليل مستقيم، وانما هو راجع إلى أحد الأدلة الأخرى، يعني في الحاله دي هو ايه راجع لايه لاحد الادله الاخرى فلو كان استحسان سند النص يبقى راجع للنص لو استحسان سند القياس يبقى راجع للقياس لو استحسان سند الإجماع، يبقى راجع للاجماع وديها نأخدها مرة إن شاء الله. لو استحسن سند الضرورة يبغى راجع لدليل الضرورة. لو سند المصلحة يبغى راجع لدليل المصلحة المرسل. لو سند العرف هيبقى راجع لدليل العرف. في الحقيقة هو مش دليل في ذاته يعني. هو في دليل إيه في ذاته. وده صح يعني. أو أنه ترجيح عن على دليل آخر. أو يبغى الاستحسان عن إيه؟ بقى مش مسألة إيه اللي هو دليل فزاته. لأ ده إحنا هنا فعندنا أدلة من القرآن والسنة مخلفة لأدلة من القرآن والسنة في الظاهر فتدينا نشوف الآن أدلة الأخ أو أدلة القياس القياس من أدلة الأخ دليل من دليل من فهم خفي لقرآن والسنة يتعارض مع دليل من أدلة في المصاعب والصلاة والقياس فشوف في الأخير إحنا نتكلم في تعارض أدلة إحنا نتكلم شيء في دليل مستقيم إحنا نتكلم في سمينا بقى إذا أحسن سمينا أي حاجة ده في الأخير تعارض أدلة فنحطه في باب تعارض أدلة هو الاستحسان في الحقيقة الاثنين يعني هو إما راجع الى احد الادلة الاخرى يعني هو راجع الى احد الادلة الاخرى وفي نفس الوقت هو ترجيح لدليل على دليل اخر عشان هما تعريف الاخير للاستخسام هو عبار عن ايه اللي انت عندك دليل وعندك دليل تاني معارض لي ولكن خف فرجحت الدليل خفياً على الدليل اللي هو الأول الظاهر أصلًا بمشي الظاهر الظمي الأولي يعني اللي أنت في ما يتظهر إلى الظين في الأول كذا بالدليل إيه بدليل ولكن لما تومع وما وتتفكر وتتفكر تلقي في دليل خفي أنت ما كنتش تنتبه من الأول أقوى من الدليل ده فتأخذ به ففي الأخير هو مبني على تعارض أدلة دالس أحسن والحجة الثانية اللي هو في الأخير الدليل الخفي ده عبر عن إيه عبر عن أحد أدلة الأخرى يا إما القرآن يا يا قياس يأما مصلحة مرسلة يأما عرف يأما إجماع يأما الضرورة وفي الأخير هو أحد الأدلة للأخر يقول الدليل الخفي ده مسأل إنه هو مسأل ده مش أحد يسلي قال ما يديش ابن الفاسف عشان ما ينسليش في الشار ها يأما يبديش خفي ده يعني هذا دليل خفي لا هو عند الإمام الشيخ محمد بسري ما جاورتني ما كانش عنده دليل فموظي ولكن ممكن مكتهد آخر يعني يقول يا جماعة في دليل وهو فإن الشريعة جاءت بعدم جواز إهضار الأموال ومن إهضار الأموال دي ما دي مصطحة مصطحة اللي هي دليل عام يعني في مقابلة دليل خاص اللي هو لازم يساوي بين الإيه بين الأخو فيقول إن الشريعة جاءت ب... ب... بعدم جواز إهضار المال وأنا عارف إن أنا هدي فلوس ده الفاسق فأدرها فلا يجوز ذلك. فبالتالي ما تدالب ولكن الشيخ محمد يسلي وقتها مش عارف يعني ما يتبضرش الى ذهنه هذا الدليل الايه؟ اللي هو المصلحة مثلا فقال اسأله مفتي تاني, يسأله مفتي تاني عشان يخرج من الله هو يفتي بالحناف لا فمش عايز ايه يفتي بالحناف فمش عايز ايه يفتي بالحناف فهم اصلي او مش فهم؟ ما هو بقى ده بقى كلام الحنفية الادامة اذا كان يستحسن فيه هون؟ تعريف الاخير؟ اه دليل قامر! اعمر! و اللي حضتوا في الأدلة الإجمالية اعتبروا دليل مستخل هو مليل يظهر لكنه قدرحه ذلك اللي حقاب يعني هو الراجح ووالله من اللي هو بصراحه مش دليل مستخله ما يلم ترجح له بس دي مسئلة اللي يعني بلي على عمل في الآخر انت واخد بيه في الآخر انت واخد بيه يعني انت واخد بيه بي سواء اعتبرته دليل او ما اعتبرتش دليل انت واخد بيه أيها ماشي ماشي يعني في الاخر يبقى خلاف لفظي في الاخر انت تعمل دي وخلاص ماشي فهم؟ طيب في اي اشكالية في اي حاجة؟ انت يا احمد كنت عايز ايه نعيد المسألة اللي احنا كلمناها هي لو عايزنا نعيدها عيدها مش مشكلة فكنت عايزين تعيد الحطة اللي كان احمد قال نعيدها دي اللي كانت ايه؟ كانت ايه؟ اختار الاصلح لحال المجلدين دلوقتي لما نيجي بقى نخش في المسائل العملية بقى. نخش دلوقتي في العملية دلوقتي فيه مجتهد المجتهد ده جي بينظر في مسألة ماشي فما بيجي انظر في مسألة المسألة دي جي هو قال انا هنظر في مسألة من جهة الدليل البحث المجرد عن المصالح والاصلح المجلدين والمخصص الشريعة والكلام ينظر من جهة الدليل البحث لا نفسه وصل لمرحلة كده أو وصل لرأيه في الآخر ده مش هو الأصلحة المكلفة ماشي ف فإيه فهو ده اللي احنا ممكن نقول به هو ده تعريف الاستحسان في الايه في الأول اللي هو الظاهر انت لو بالمعنى الأولي كده هتوصل لحاجة ولكن الحاجة دي مخالفة للي انت تظن مقصد الشريعة تظن الصح يعني ولكن انت في الأول مش عارف تستدل عليه مش عابس تستدل عليه فالصح اللي انت تراجع نفسك في حاجة غلط لإما اللي انت تظنه اللي هو مقصد الشريعة أو الأصلح المكلفين أو هو الأصلح أو الجزء غلط والحقيقة الدليل هو الأصح اللي انت كنت توصله من جاتلت للسدلال بس هو الأصح يقيم السدلالك هو اللي غلط وانت تصورك في مخصد السريعة والأصل هم مخالفين هو صح فالصح لو مجتد وصل للمرحلة اللي هو يراجع نفسه تهيني ويشوف كمثال لإيه زي الحاجات اللي مثلا خالف فيها شيخ الإسلام أراء بعض الفقهاء وبعدين كان في الأول خلاف قوي بتباينينا اللي هي الشيخ الإسلام خالف فيها كمرو العلماء كمثال مثلاً مسألة المياه اللي هي تحت قلتين، فمسألة المياه اللي أقل من القلتين في خلاف أصلاً من العلماء الشافعية والحنابل عندهم اللي أقل من القلتين بالايه؟ بالملقاة والملكيه عندهم اللي أكثر من القل اللي كله بالتغير. متعال في خلاف دقيق ودرستوه على الشيخ صح؟ لما تيجي تبص للإيه لمسألة الواقع المعاصر وتخش في المسألة بقى أو يمكن موقعنا أيح نفياته بتاع مش واضح بس ما تخش في الإيه في الواقع بقى بتاع واحد بيستعمل جيركن وبيستعمل بير وبيستعمل كذا وبيستعمل كذا وتعتبر مسألة القلتين دي لا دي مشاقة متناهية ممكن تصل إلى عنة وفعلا حصل كتير من المنتسبين لوزارة الشفعة مسائل وسوسا كتير بسبب ماشي وابتدت قراءة تظهر بقى عشان ايه تتشيل العنات دي باستدلالاته وابتاعه مش عارفه وانا حاجات هناخدها بالاستحسان اللي ايه يخالف المزاقات المزق القلطان عشان الاستحسان ماشي يقول لك استحسان استحسان وكده معمولا فابتدت انت فتيج انت في بادر الايه في بادر الامر انت ممكن هتسه هتبشي على مزاق بالشفاق الحرب لكي هو الراجح انه هو اذا بلغ الماء وكل لم يحمل خبص يبقيه فوق المخلفة. لما بدأ شخص لطيفين يحمل خبص يبقيه فوقه. فتبتدي بقى تراجع نفسها تقول تبتدي خلف تجيب وبعدين تقول فتشوف بعد فكنت انت الأول مش محقق أول سند الحديث فتروح محقق بقى فيه بجد تشوفه بقى وضعه ضعيف بجد بقى أنا ما عايز أشوفه. فبعدين تبان لك اللي هو ضعيف. فتقول لا خلاص همش عاد تغير اللي هو الأصل. طيب حققت سند الحديث اللي هو تتدي تشوف بقى وت ت ت بقى في الأدلة صح أو على في كذا كذا كذا كذا. لقيت في الآخر الأدلة هي الأقوى تاعت إذا بقى ما أقول تاني إنه ما أحمل خبر فتلاقي كلامك أنت في مطلع في الأصل هم مخالفين يمكن يكون انت فهم غلط. وفي الحالة دي هتواجه على دليل الشافعي والحابي. طب لقيت لا اللي فعلا الأدلة وصلت لق في الآخر بعد معان النظر على إن كلام الملكية هو صح. زي ما الإمام الغزالي قال وددت أن الشافعي أخذ بالقول لإيه. الإمام مالك في هذه المسألة فهتوصل في الآخر للإيه؟ للخول المليح طيب طيب يفرض أنت بقى مش مجتهد، الشيخ أسامة في المسألة لو واحد بقى مش مجتهد يعمل ايه؟ الشيخ أسامة مخالف للشيخ محمد يوسف في الموضوع ده مخالف لكثير من السرافين في الموضوع ده فالشيخ أسامة رأيوي لأنا مش مجتهد في الآخر أنا كواحد صاحب نظر واستدلال. ولكن ما بزنفش لدرجة اللي اجتهاد لا بستدر أبص في الأدلة أقدر أبص في الأدلة ماشي ما هو يكون سامع رأيه لأنا أقدر أبص في الأدلة بس في الآخر من جهة الأدلة مش هفصل من جهة الأدلة إيه مش هفصل. مش هفصل عشان في الآخر ده كلام علماء هم مش بيهربوا هم أعلم مني ومنك فمش هفصل فإيه بقى أبص في إيه لأن حاسم خلف. سلفاً حسم حسم إيه فأنا مش هفصل فعملي أشوف الأصلح المكلفين وما هو الأصلح المكلفين من أخوال العلماء أخذ بي طب إفرد لقيت المكلفين في نظري ده مخالف لأخوال العلماء أنا شفت أفشش وزعم ما يأخذش الأصلح المكلفين خالص ياخد بكلام العلماء لو ما أش حد من العلماء بيقول بي ياخد بكلام العلماء مفهوم معنى يعني في مسألة مثلا الحائط تدخل المسجد اي لا لا كان في الاول ما ينفعش تدخل المسجد خلاص علماء كلهم بوجه جبناله اقوال وكلام من بعض العلماء يعني قليلين اه بس يا جوز تاخد المسجد فابتدى يعني يقول يا جوز بس بشروطه وبتاعه مش عارفه عشان في الاخر ايه يتأكد اللي هو ايه الاسطح المكلل المسألة كيه ما هو انت تدص الادلة لو انت متأهل في الكامل وانت بقيتش متأهل تأهل كامل عملت زي إدراتي الإخوة اللي مش دارسين أخي زي يعني واحد لسه من داتة العين إذا مش أصلي بص في الأدلة بص في الأدلة تبقى في الأخير مخلط لشي فرشوكسامة مش مخالف الشيخسامة مش مخالف في المكتاهل ميكي. مش عارف تبص في الأدلة ما تفتيش لا لو انت مش عارف تبص في الأدلة ينفع تنقل عن كلام العلماء وينفع لو انت صاحب نظر الاستدلال تأخذ بأحد قولاء العلماء فده رأي الشيخ اسامي رأي الشيخ محمد يسري وكثير من الثلاثين المنضبطين في السلفيين مش منضبطين فطرنا مش هنقول بكلام بس رأي الشيخ محمد يسري وكثير من السلفيين برضه اللي هم ايه اللي هو لا إذا تعارض الأصل عن مكالفين والاستدلال فأخذ بالاستدلال حتى لو انا مش مبتاهد حتى مش مكتهد ف... مش السلفين بقى مش منضبطين ما بيرعوش الأسطح المكلفين أصلاً ودي بتجدها في كتير من فتاوى المشايخ اللي هم يعني ايه بيعيد شوية آه ما بيعتبرش أصلاً في فتوى الأسطح المكلفين خالص هو عنده الدليل والأسطح مكلفين ده مش في ابنهه أصلاً والأسطح مكلفين في الحقيقة هو من الأدلة يعني مصدق الشريعة دي من من دي من الأدلة، مصدق الزراعة دا من الأدلة، فهو الحقيقة الحقيقة يعني أصلاً هو من الأدلة أصلاً، مش خارج بره ولكن ما تخالفش بيه الدليل الأقوى منه، فهمون معنا؟ إنهم حقيقتهم الأدلة، بس مش صح بيه دليل أقوى منه، ولكن هو عندك دليل. فهما الاسلافين مش منضبطين ما بيراعوش الأصلح المكلفين أصلا وفي منهم ما بيراعيش المصلح المرسلة أصلا ما بيراعي سد الذرائع أصلا ولا بيراعي يعني ايه حاجات من الأقيسة هو مدرس أصول أصلا ما هو كل دراسته مبنية على الايه الأحاديث وكلام العلماء ومدرس الأصول بطريقة متقنة وده كتير من مشايخ السلافين في الساحة معرفة. بالذات اللي متبنيين مدرسة الحدث ولذلك تجدهم أقوياء في المسائل اللي فيها نصوص اما المسائل اللي ما فيهاش نصوص تلاقي أخوالهم تخالف في الاغلب الراجح والصواب فهموا معنا؟ أنا قلت كلام على حد عشان محدش حدش يعني يحط النوع على حد هم في على حد هم نفهم بس إيه المشي والعكس صحيح كتير من الازاهرة مسالة الاصح المكلفين دي وسعت معاهم خالص ماشي فمنهم اللي ايه المكلفين دي قلبت معاه بالهوى وروح الشريعة ويشوف الايه الرئيس عايز ايه يروح مدي له الفتوى اللي هو عايزها ويعرف يضحك على الناس بحجة الاصح المكلفين ده من الادله اه بس ايه ما ينفعش تخالف بيها ايه الاجماع ما ينفعش تخالف بيها النص ما ينفعش غالق هو بتدي بقى ايه وابتدى تنشأ مدرسة في الأزاهرة تتبنى مسألة روح الشريعة بتوسع غير منضبط واخلاب غسائل يخلفوا بيه النص ويخلفوا بيه الإجماع ويخلفوا بيه ما فيه خلاف ويخلفوا بيه أشياء مش مضبوطة ماشي دولة ضايعين نيجي الناس برضو وده بقى المذهب الدكتور يوسف الكراداوي وطبعا نحن خلفينه وإن كان من ناحية إيه القواعد هو مش ضايع بس إيه الموضوع وسع معاه اللي هو رأيه إيه رأيه اللي المسائل اللي فيها خلاف بين العلماء يبقى أنا بص الأصلح المكلفين طيب هو بقى عمم من قال الأصلح المكلفين في زماننا الأيصر يا جماعة انتوا يا سلفيين بتخضوا ناس سلفيين زيكم مش فهمين انا عايش هو يعني ده كلامه يعني في الجلسات الخاصه انا عايش في اوروبا وامريكا الدنيا لو هنعتبر بالدليل زي ما انتوا بتقولوا او بالاحوط زي ما بعضكم بيقول او بكذا زي ما انتوا بتقولوا هم مش عارفين يعيشوا انتوا كده هتخلوا الناس ما تسلمش اصلا فاحنا لازم نخلي الناس تسلم ولازم نخلي الناس ايه تحب الاسلام طب هنعمل الكلام ده ازاي الايسر في معظم الناس هو الاصلح للمكلفين وحطها قاعدة عنده ومشي عليها فعنده ان الاصل الايسر في الفروع هو الأصلح المكلفين وفي العقائد يأخذ بالايه بالاشد وعنده ده مذهب ماشي عليه مطرد وماشي عليه من غير اتباع هواء يعني الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والله أعلم يعني الظاهر عدم اتباع الهوى غير بعض الاذاهر التانيه هو ماشى على القاعدة دي ومضطردة عنده مش مش بيهجص يعني هو مضطردة عنده وتوسع فيها اكتر لدرجة اللي بقى فيه حاجات هو عنده علم ففي حاجات يأخذ بالقول الاسر ويقيس عليه فعند اللي ما عندهش علم يقول لك ده جيب خول جديد خالك بيجمع الأمة مش قصدي ما عندهش علم قصدي يعني ايه اللي هو مش فاهم كلامه يعني ده بجيب قول جديد خالف إجماع الأمة وقف عنده ما خالفش إجماع الأمة هو عنده في قول هو قص عليه ففي الحقيقة هو ما خالفش إجماع الأمة عشان لو كان العالم ده في زمنه في ظن الدكتور يوسف يعني في زمنه كان هيفتي بفتوان طب الكلام ده غلط ولا صح؟ غلط بس لما تفهم هو بيفكر ازاي ما تتقالش بقى الايه الكلام اللي هو التفسيق والتبديع اللي الاخوه بيعملوه يعني ده مفاسق مبتدع متبع هواي خرب بيته ويضيع الدين والكلام بقى الايه الشتايم اللي بتتقال وايه ده جن وما جنش ومش عارف ايه وكان في فتره من فترات يعني شتايم شتايم جامده جدا ماشي طب غلط ليه غلط ليه اه غلط في حاجات أول حاجة ده بقى ما نبسك بقى مسألة من ناحية الدليل يعني أول حاجة اللي مسألة مسألة إيه أصبح للمكلفين هو الأيسر أولاً دي مش متطرد دي ايه؟ مش متطرد اللي كثير جداً من الأوقات يكون أصعب مكلفين مش الأيسر الحاجة الثانية اللي لو لو إن اللي هي مضطرده يبقى في الخلاف الثائق مش في الخلاف الغير ثائق وهو عمّنها على الخلاف الغير ثائق هل تقول ولو عمّنها في الخلاف الغير ثائق هندخل في إشكالية تتبع رخص العلماء ودي فيها كلام من السلف قوي من تتبع رخص العلماء فقد تزندق أو كذب من تتبع رخصة كل عالم فقد زل كلام بقى اللي احنا عارفين فدخلنا في اشكالية تانية ان احنا هندخل لباب من باب الزندقر همش تاخدين بالنا ليه؟ واحد ايقض دي بالاسهل ايقض دي بالاسهل وايه؟ والاسهل ده واحد في المئة من العلماء اللي هيدو واحد في المئة من العلماء فده احتمالية اللي هو خلف الشرعي تبيرة لو ما خلفهاش في مرة خلفها من خمسين فابتدى كلامه فعلا يؤدي إلى بدعة ويؤدي إلى خلاف غير سائر مفهوم المعنى ولكن هو استدلاله زل يعني هو أخطأ في الاستدلال مفهوم المعنى لا في إشكال مفهوم المعنى لا فهو ما نقدرش نفسقه ولا نقدر نبدعه ولكن نقدر نقول اللي كلامه ده بدعة من غير تفسيق صاحبها ولا تبنيع صاحبها ليه؟ عشان هو وهو بيستدل بيه مش على قواعد أهل العلم بس هو أخطأ في الابتهاد في النشاين ده ولذلك ليس كل من قال الكفر كافر وليس كل من قال البدعة مبتدع وليس كل من قال في فاسق قواعدة دي مبنى على ايه؟ مبنى على اللي هو الكافر ده عشان يبقى كافر لابد يكون كذا وكذا وكذا وكذا وده مش كده والمبتدع ده عشان يبقى مبتدع لابد يكون كذا وكذا وكذا وكذا ودا مش كده هو آه قال كلام غلط الكلام بدع الصحابة ما كانواش بيقولوا به بي. فما فما ولكن هو قالوا ظن اللي هو الصح بطريقة اجتهاد خاطئة مش مش مش مبتدعه ماشي فاهمين المعنى ولا مش فاهمين ماشي فده كلام ايه الشيخ ابو زكريا فيا اما دليله ده يا اما دليله اصلح للمكلفين والايسر يا اما دليله كلام العلماء بجواز الاخذ بالايسر في المسألة اللي هتاخدونها ان شاء الله في مقدمة المجموع ومقدمة المجموعة من الخميس دي مهمة جدا اللي ما خداهش لو عنده وقت ياخدها عشان هنستفيد منها أخطر كتابين استفدنا منه مع الشيخ سامي حامد مقدمة المجموعة والأربعي ومقدمة المجموع ما خدواهاش يعني حتى تانية ما خدواهاش بالتفصيل اللي احنا خدناه احنا خدناه استفدنا جدا الشيخ أبو رائد في الدرس ثلاث تلات سطور ولا أربع سطور بس أي زوباد يعني ماشي وبالذات بقى بعد ما تخشوا في أحكام المفتين هتلاقوا فتاوى هتلاقوا حاجات مهمه ظروف العصر محتاجها دلوقتي جدا فتاخدوا اللي الايه اللي الإمام النووي بيقول لو الايه لو عام لو مجتهد لو قصدي لو عمي جه له مجتهدين 2 فماذا يفعل؟ فقال بعضهم قال يأخذ بالأحد وبعضهم قال يأخذ بالأيسر وبعضهم قال يأخذ بأحد الرأيين وبعضهم قال يأخذ بالإيه؟ يسأل واحد تان وبعضهم قال يحاول يرجح بأي مرجح فماظذي؟ وقال ايه واليوم ناوي يعني قال الأقوال دي كلها متقاربة ويعني ايه زي ما كن داخلة سائلة فالشيخ يوسف القرضاوي مسك في دي وقال يبقى لو في آراء من علماء ينفع عقد بالأيسر فهنا فيش مشكلة ماشي ولكن بقى لما ننظر وندقق في كلام العلماء في هذه المسألة ننظر المسألة دي مبنية على على أصل وهو ايه وهو ان لو انت المكتهد المسألة دي بنت على كده اللي هو المكتهد مش عارف يرجح ما بين قولين فماذا يفعل؟ فبعضهم قال ياخد بالأحد بعضهم قال ياخد بالأيسر بعضهم قال ياخد برأي مكتهد آخر بعضهم قال ياخد برأي الجمهور بعضهم قال يعني ايه كلام كده فعمل نفسه في اجتهاده وفتوى برضه يفتي اه لو ما فيش غيره يعني أو يعني لو في غيره هيقول الروحه الغير ما هو ياخد برأيه واحد تاني فقط فكلهم اختلفوا جاملا فالاختلاف ده مبني على ايه؟ مبني على اللي هو مش عارف يرجح يعني هو حاول يرجح بعدين في الاخرم مش عارف يرجح مفهوم معنى؟ فجوم بقى من المسألة دي جوم لصاحب نظر بالاستدلاق برضه مش عارف يرجح فاياخد الأيسر ياخد بالار ياخد بالاصح المكلفين ياخد بكذا ياخد بكذا الخلاف ده جم بقى للعامي اللي جاء له ايه فتوتين فهو مش عارف فقال له يعني اخذوا بالعالم ده بعضهم قال ياخد بالأعلم او بالافق او يعني المهم في الاخر ايه ما هو لايكوا ده ده في الاخر مش عارف وهما مش مختلفين في ان العامي ما ينفعش يتتبع رخص العلماء ومش مختلفين في ان العامي لو جاء له فتوى الواحد تاني يعني ايه يعني هم كلهم بيقولوا كده كلهم بيقولوا لو عالم قال له فتوى ما ينفعش يتشاها ويروح يدور على عالم ثاني يناسب الا لو هو يظن ان فتوى العالم دي غلط زي ايه قاتل نفس هو قال له لك فهو يعني ديانه ازاي يعني ماليش توبه اروح له حتى لحل شرعي فدي الحالة الوحيدة اللي يجوز هو يروح لعالم ثاني ولكن لو واحد عالم هو عمي ما ينفعش يروح يروح لعالم ثاني كده لكن هم قالوا لو عامي جاتلوا فتوة تين انت ما يعمل ايه هم هم حل عشان كده بعض الان ايه قالوا لازم فالمسألة دي مبنية على ايه بقى عشان نفهمها مبنية على ان الاصل في الشريعة والاحكام كلها والشرع جي كله على مسألة وهي عدم جواز اتباع الهواء والايات في اتباع الهوى كثيرة جدا افرأيت انا انتباع الهواء بغير العلمين افرأيت انا انتباع الهواء بغير العلمين أفريت أنا طبعًا التبع... ولا تتبع الهوى فضلك عن سبيل لا فالنصوص في مسألة اتباع للهواء كثيرة جدا ففي ضابط مهم اللي منفعش نتبع حوالينا و... وعلى الضابط ده وده أصله وفي نصوص كثيرة من أهل العلم ربنا عز وجل قال للعمي فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون عشان العمي ده ما يتبع شهوات وقال للعالم انت عليك ان تجتهد وتبلغ الاجتهاد معناه ايه بلوغ الوسع للوصول للحكم الشرعي ولو اتبعت هواك باللي انت باختيار حاجة خلاف الارجح عندك عند ربنا وبالربنا يبقى انت كده من هواك وضال ولو ما بلغتش الوسع يبقى انت كده مقصر وتقصير ماشي فيبقى احنا لابد اللي احنا يبقى عندنا نوع استفاق للحكم الشرعي فلو أعرف استوثق يجب علي أن أستوثق سواء كنت عمي أو كنت عالم أو كنت صعب نظر الله استفاق العالم بالاجتهاد واستفاق العامي بالاستفتاء. طب افرد أنا هقدر استوثق بس مش استفاق كامل فربنا عز وجل يقول لي ابلغ الوسع في ايه في ان انت تستوثق على قدر الامكان فبالنسبة للعالم اللي هيبحث في مسألة هو يربح بالنسبة 70% 30% او 60% 40% فهذا هو المطالب منه من نوع الاستثاث العالم. بالنسبه لصاحب النظر والاستدلال اللي هياخد من قرائن عاديه بس بنسبه 60 70 40% او كذا برضه دل عليه عملن عليه وبالنسبه لطالب العلم اللي هو مش صاحب نظر والاستدلال لكنه يقدر يجيب البراهين الجمهور فكونوا يختار رأي الجمهور في مخالفه راي ال 20% في 10% فده الاستثاق اللي قدامي والعامي اللي هو يروح يسال العالم فيفتي بالم مساله هو ده الاستثاق اللي قدامي مع انه الاستثاق ده ممكن ما يبقاش استثاق كامل لكن ده نوع استساق فهمين كذا المسألة لا فقوم العلماء المس... في مسألة محيرة وهي اللي أنا لو مش قادر استوثق بنسبة خمسين في المائة مش عارف أوصل سواء كنت عالم فمش قادر أوصل لأي مرجح أو سواء كنت صاحب نظر استدلال مش قادر أوصل لأي ر... سواء كنت عامي مش قادر أوصل أنا قال لي فهمت علمينه قادر أوصل ماشي. فبعضهم قال ب... في دي بقى اللي فيها الخلاف اللي أنا مش عارف أوصل بدون اتباع هوى للأرضح من أخوال العلماء ماشي ففي الحالة دي بعضهم قال شوف الأصلح المكلفين وده بقى مرجح وده طبعا صح وده طبعا ايه فده أنا مش بتاع أصلح مكلفين ولا بفحن في القصة دي فايه بعضهم قال خطبة أحب وبعضهم قال ليس الأحوض بخير من إيه؟ من الأيسر أنه يخير في شيئين إلا أخترأ إسرهما فقال لفض بالأيسر أحدهم قال يجوز بك أنت تأخذ بأي أحد ما أنت مش عارف مفهوم معنى فده في الخلاف جي بقى الشيخ يوسف القراضي رحمة عممه في كل مسائل الخلاف وده خطب مفهوم معنى ولا مش مفهوم فما ينفعش واحد من العوام ياخذ بالتشهي طالما في علماء قال ليه علشان هو فعل عين المحرم وهو اتباع الهوى اللي الشرع نهى عنه بهذا بهذا الفعل يعني فاهمين ولا لا وما ينفعش برضو المفتي يفتي الناس بما هو ايسر مطلقا ليه علشان كده ايه ما اتاش بالاستساق طب ما هو يقدر يوصل الاستساق ده ما اتاش بالاستساق المطالب ده شرعاً ماشي؟ وهكذا طب الشيخ السامة ما بيقض بالاصلح المكلفين هو بالنسبة اليه في مختلف في العلماء الاصلح المكلفين ده بالنسبة اليه هو الايه؟ الاستفاق اللي يقدر يوصله من ناحيته هو فعلشان كده بياخد فهو بياخد بالأسعى المكلفين بشروط أهمها هو الاخلاف يبقى ايه خلاف ساعة فده بالنسبة له هو الاستفاق اللي, اللي اللي زيه يقدر يوصله أنا قشت انا في المساء دي قلت له عن المجتهد يعمل كده قال لي لا المجتهد اللي يعرف يوصل بنوع استفاق اكتر من كده يبقى يوصل مع اعتباره للأصلح مكلفين في اجتهاده فهوم المعنى ولا في اشكاله؟ أنا مش عايز أتأخركم عن ال... <صفح> مثل مثل مثل الـ مثلا مثلا مثلا المصالس المسبوع أول ولا أخي صلاة انين اللي يقضيه ده أول صلاة ولا أخي صلاة مثلا هو اللي يقضيه أول صلاة والأشياء خسارة صارت خسارة يعني. <تصفيق> وعادي قلنا نتكلم ناس عن مكالفين مخليني أكثر ويسوون في النظام شئ في مصر اللي اللي أنا كلمت شخص ما في الموضوع ده. له يا هو سايمان في مدرسة بترجع العصا عن مكالفين في مدرسة بترجع بدل الأقتن. أني الصح قال لي ما في الصح؟ تلو إزاي؟ هل أحياناً بيدفع درع أحياناً بيدفع درع درأي ماشي؟ فأنا رأيي بصراحة مقتنع بالكلام ده اللي فيه في بعض الاحيان اه لو انا استرسلت في الاصلع المكلبين احس ان انا يعني ايه مسألة بقت مسترسلة وبرضه في بعض الاحيان لو انا عادت اخب بالدليل انا اخب بالدليل المفروض اللي المبتاد او اللي موازل يراعي الاثنين جامد فيها مصدي؟ وبمراعاته للاثنين جامد سامي يراعي الاثنين؟ لا مصدي <تصفيق> ماشي مش مش مشكلة ما حمش على حش <تصفيق> مش مشكلة في الآخر راعي الاثنين راعي الاثنين فهم أصدي وفي الاخر مدرستين والشيخ هقول في لك راح لي كده دي كذا كذا كذا هو بيدلني هتقول كذا والأصل ما هتقول كذا ما أنا بقول في دي عشان ما ينفعش اقول بالدليل عشان لو بالدليل هطلع الناس تصور ماشي ماشي اهو بقول انا بقول لك هو انا بقول لك هو كده ماشي بقول لك هو, هو قال لي كده اقول لي هو قال لي اللي هو بقى بيسميها الاستحسان يعني اللي هي فهو قال لي ده أنا أقول أنا مشيت على دليل الملكية هقول للراي ده او ما بفتيش برايي الملكيه معنديش ملكي في المسائل ده. واقول له كده يعني بالطريقة ماشي ولكن هو بالقول عشان في الاخر هخدم بيت الاسره هنا الاصلح المكلفين أولى. هل بقى في حالة تانية؟ ألاقي الدليل ما والأصلح والمكلفين هو دا تعنت حتى نجيب أصلح والمكلفين ونخلف الدليل مش هنفع خلف الدليل فأخذ يبقى خد لهم فهم أصلي ولا مش فهم؟ بص يا بص يا بص يا, يا محموز انت بالنسبة لك انت؟ امشي بلا أنا قلت في الدرس سمعني بس بص هي مدارس في الآخر هي مدارس فهم أصلي؟ فهم أصلي هي مدارس فاهم في الاخر دي مدرسه ودي مدرسه والمدرسين معتبرتين المدرستين ضمن الخلاف السائر انت الكلام اللي انا قلت لكه في الدرس يعني انت كده معاك منضبط ومش هتلاقي اي اشكاليه فيه صح ولا لا ان قلت في الدرس انت مخالف معايا في أي كلمة قلتها من اول الدرس ده في الدرج في اللي احنا اخترناه يعني طيب بس خلاص انت كده استريحت <تعسل> انت عايز نفسك بقى بايه دلوقتي .أنت. هم. وطلال القول معايا النسبة دي داوكت الدقيق. هم. يجي واحد دا يقوم يصير بالقول التاني ينفع. ملاش شغل بالنسبة لي. ده دقيق. بيه. لي ده الحق اللي الحق ده نسبته كم؟ مثلا لا 90. 90 في المية عشر بالحق نسيه. بشرط تلاتة كل مكلفين في النسبة دي. لكن لو نسبةه 60 إلى 40 الفتوى هتخالف الأصلح لي في حالة دي ورد عن علماء كثيرين وما كانوا توقفوا. ومنها القول اللي قيل على ما اللي بقال يعني وده قول صحيح، مازا يعني أثر يعني أرضي سناته صحيح على محمد اللي هو يعرف يعني في في مسألة الأخوين لا يفتفي، يعني عارف أقواله العلمي وعارف الرد ممرضة ما يفتيش. والكلام ده هتقدوه في قدمة المجموعة بالتفصيل إن شاء الله ويقوم قدمة المجموعة فيها حكات جامدة قدمة المجموعة فيها يعني موضوع الفتاوى والاجتهاد والخلاف والحاجات دي فخدتها صح هتتز... هتتزبط حلم فارغة مدرس المسائل المسائل الاثنين أيوة لا بس آآ لا أيوة بس هو برضو لا بس لا ده يعني يعني إحنا بنقوله كده يعني من باب الاضطرار اللي انت هترجع من قاله أنا ما في الماضي الشيخ أسامة هي اصلها ملكات الشيخ أسامة ملكة الأسطح المكلفين في علي وملكة الدليل لانه مشغول بالدعوة ومشغول بأشياء وكذا فما عندهش وقت اللي هو في كل مسألة يعد يجمع الأدنة اللي فيها من القرآن والسنة من أولها لأخيرها وكلام العلماء وقويل العلماء وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فحاجة من اثنين يعني مش هيعمل في حاجات كتيرة يعني هيرجح بهذا في نظر وهو ملكة الاصل المتلفين عنده عالية يعني هي فعلا قوية والاصل والاصل والاصل ايه اللي الدليل لا يخالف الأسطح المكلفين فاللي عنده الأسطح المكلفين عالية هيوافق الدليل في 80% منه فهم فهو بقى ما بيعملش كده إلا في ما اختلف فيه البلدان. فهمت المعنى والخلاف يكون سياخي فبالشرطين دولة مش بيبقى 80% بيبقى بقتل والنص بيقول المجتهد هيراعي الاصلح من مع مراعاته للادله ومع الاثنين يوصل لمرحله اللي حاجه الحاجه دي ارجح بيها فاهم الكلام؟ ها الله صل عليك ايه؟ السر خاص كل اللي